ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ل آ ي ا ت لاولي الالباب السماوات و ا ل أ ر ض ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض No, no, no. لفضيله <تصفيق> ا م ح ر ا ب النابلسي كفرن عنهم ولو كفرن ن ع ه اسماء ي الله الحسنى 「なまに」 the、oh.